إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأوثام وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا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 إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وَإِذْ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلموا بما نتقى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 امين افرات الذي تولى واعطى قليلا واكدام اعنده علم الغيب فهو يرى ام لم ينبئ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يراه ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنام وأن عليهم نشأة الأخرى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 وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّمَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى اللَّهُ